بسم الله الرحمن الرحيم حم ين الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا اله الا هو لا إله إلا هو إليه المصير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 عقاب وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار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 ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تقف الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير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 كيف كفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطانا مبينا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 وَمَن ايمانه اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وانك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف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 هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزاء الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عنا نصيبا من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 هُوَ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيات اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ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 تكمِرونَ عَ عبادَة سدُخُلونَ جَهَّم سيدخُلون جَهنَّ مَدخِرين اللههُ الذي جَعَلَ لَكم الليلى للتسْكوا فِيهِ وََّه رَمُ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 اللههُ الذي جَعَ لَكُم الْأَررضَ قَرارًا وَسَّماء أَابنَا وَصَوورَكُمْ فَأَحْسَنَ صورَكُمْ وَررزَقَكُم مِنَ الطيبات ذالكم الله ربكم فتبارك الله رَبُّ العالمين ذالكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب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 لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغون اجلا مسمى ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له فانما يقول له كن فيكون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 تمرحون وادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 124- أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كبيرون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 ويستهزئون <تصفيق>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 في عباده وخسر هنالك الكافر